الرحيم. الحمد لله الذي سهل لعباده إلى مرضاته السبيل وأوضح لهم الهداية وجعل الرسول عليها دليلا ورضي لهم نفسه ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أحمده حمد من لا رب له سوى وأشكره على جزيل فضله وعطاياه وأشهد أن الحلال ما حله والحرام ما حرم والدين ما شرع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 وسرعة توبتهم بعد ذنبهم إنهم قوم إذا أثنبوا استغفروا وإذا ذكروا ذكروا وإذا كوفوا من عذاب الله انزجروا يتركون لجة الملك والسلطان والمنعة والمكان في سبيل النجاة من النيران والفوز برض الرحمن فلا تعلم نفس ما أخطي لهم من قرة أعي جزاء بما كانوا يعملون هم بشر من البشر ما تركوا اللذائز عسا عنها ولا مللا منها بل لهم غرائز وشهوات ورغبة في الملذات لكنهم قيدوها بقيد القوي الكريم يخافون من رقصهم عذاب يوم عظيم عاهدوا ربهم على السباة لما قال الله تعالى لهم اتقوا الله حق تقافه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فثبتوا على دينهم حتى ماتوا مسلمين لم يفلح الشيطان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 فإذا فسد أحوالهم أو فرف التهر بينهم انتكث عن الدين وعصى رب العالمين وهذا حال أولئك المرتدين الذين, الذين علقوا إسلامهم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام فما داموا يخالطون ويحدثهم ويساكنون فهم ثابتون على الإسلام بل قوام في الأزحار قوام في النهار ولكن ما إن صارف سواده سوادهم؟ ارتدوا على أدبارهم وكفروا بعد إسلامهم حتى قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم، الله حي لا يموت. يسمع دعاء الداعين ويقبل ثوبة التائبين. من لجأ إليه كفاه ومن فر إليه قربه وأجنه إذا ذكره العبد في نفسه ذكره الله في نفسه وإن ذكره في منأى ذكره في منأى خير منهم من تف.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 انتقل معي إلى هنا إلى المدينة وادخلها وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جلس مع أصحابه الكرام فحدثهم عن البيت الحرام وفضل العمرة والإحرام فطارت أسئذتهم شوقا إلى ذاك المقام فأمرهم بالتجهز للرحيل إليه وحثهم على التسابق عليه فما نبتوا أن تجهدوا وحملوا سلاحهم وتحردوا وخرج صلى الله عليه وسلم مع ألف وأربعمائة من أصحابه مهلين بالعمرة ملدين يتسابقون إلى البلد الأمين، فلما تقتربوا من جبال مكة بركة القفاة. ناقص النبي صلى الله عليه وسلم فحاول أن يبعثها لتسير فأبت عليه فقال الناس خلأت القصوى أي عصت القصوى فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخرق ولكن حبسها حابث الفيل يعني فيل أبرها لما أقبل يريد الإضرار بالكعبة فحبسه الله تعالى عن ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذين في بيده لا يخالون خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها النبي صلى الله عليه وسلم فوتبت وتوجه بها إلى مكة حتى نزل بالحديبية قريبا من مكة فسمع به كفار قريش فخرج إليه كبارهم ليردوه على البيت الحرام فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يدخل فما دالت البعوث بينه وبين قريش حتى أقبل إليه سهيل بن عمر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 لما سمع المسلمون هذا الشر قالوا سبحان الله يا رسول الله من جاءنا مسلما نرده إلى الكافرين كيف نرده إلى الكفار وقد مسلما فبينما هم كذلك إذ أقبل الشرف يرقل في قيوده يسير على الرمضاء تحترق قدماه في الصحراء أقبل وهو يطيع يقول يا رسول الله يا رسول الله فنظروا فإذا هو أبو جندل ولد سهيل بن عمر الذي هو الآن يكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أسلم فعذبه أبوه وحبسه فلما سمع بالمسلمين تفلت من الحبس وأقبل يجر قيوده تسيل جراحه زمأ وتفيض عيونه زمأ ثم رمى بجسده المتهارك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ينظرون إليه فلما رآه سهيل غضب كيف تفلت هذا الفتى من قيوده ثم صاحب على صوته وقال هذا يا محمد أول من أقاضيك أن ترده إليه قال صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد قال إذا ليس بيني وبينك كتاب. قال صلى الله عليه وسلم فأجز هذا لي فقط هذا أجزه لي اortedح بأن أخذه معنا قال والله ما أنا بمجيزه لك إذا أخذت هذا الشاب معك والله ما بيني وبينك كتاب وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن ينهي الكتاب بينه وبينهم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمرت سهيل ابن عمر العبيد الذين عنده أن يجر ولده إلى مكة لأجل أن يعيدوه إلى حبسه مضى أبو جندل وهو يصيق ويستغيث بالمسلمين يقول أي معاشر المسلمين كيف أرد للكافرين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت من العذاب كيف أرد إلى عبادة الله والعزة والمسلمون ينظرون إليه لا يستطيعون أن يقدم له شيئا ثم مضى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 وكان منهم أبو جندل وكان منهم رجل اسمه أبو بصير ومنهم بقية المستضعفين في مكة وكانوا يحاولون التفلس من قيودهم حتى استطاع أبو بصير أن يهرب من حبسه فمضى من ساعته إلى المدينة يحمله الشوق ويحدوه الأمر في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مضى أبو بصير يطوي قطار الصحراء تحترق قدماه على الرمضاء حتى وصل إلى المدينة فتوجه إلى مسجدها فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه في المسجد ادخل عليهم أبو بصير عليه أثر العذاب ووعتاء السفر وهو أشعب أكبر ما كان يلتقب وأنفاسه حتى أقبل رجلان من ففار ريش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 قال يا أبو بصير بيننا وبينهم عز اخرج معهما عندها سمع أبو بصير معطاع خرج معهما فلما جاوزوا المدينة شيئا يسيرا نزلوا لطعام جلس أحدهم عند أبي بصير ومضى آخر لقضاء حاجته فالجالس عند أبي بطير أراد أن يهين أبا بطير فأخرج سيفا معه وبدأ يستعرض أمام أبي بطير ويقول يا أبا بطير لأضربن بسيفي هذا في والخزرج يوما إلى الليل يقول أصحابك هؤلاء الذين أنت تريد السكن معهم والجلوس معهم والله لأضربنهم بسيفي هذا يوما إلى الليل غضب أبو بطير قال تضربهم بسيفك هذا قال نعم قال أرني هذا السيف فوالله ما أراه ماضيا ما أراه سيفا جيدا قال بلى والله إنه لجيد لقد جربت به وجربت قال أبو بطير ناولني السيف فناوله ذلك الغبي السيف فلما وقع السيف في يد أبي بطير رفعه ثم هوى به على رقبة الرجل فما هو إلا أن أطار رأسه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 حتى إذا وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قتل والله الصاحبي وإني لمقتول فلم يلبس أن دخل عليهم أبو بصير تلتمع عيناه شررا والسيف في يده يخطر دمى قال يا رسول الله يا نبي الله قد أوف الله جمتك قد ردتني إليهم فأجان الله منهم فردني إليكم وأسكنني في المدينة قال صلى الله عليه وسلم دعا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 فسمع أبو بصير وعقا نعم وما حمل في نسخه على الدين وننقلب عدوا للمسلمين فهو يرجو ما عند الحليم الكريم من التواب العظيم الذي من أجله ترك أهله وفارق ولده وأسعب نفسه وعزب جسده فرج أبو بصير من المدينة احسان اين يذهب في مكة عذاب وقيود وفي المدينة مواثيق وعهود فمضى إلى سيف البحر في شمال جدة فنزل هناك في صحراء طاحنة لا أنثى فيها ولا جليد. أول ما سكن في تلك الصحراء، تسامع به المسلمون المتصطعون بمسك، فعلموا أنه باب فرج انفتح لهم. فالمسلمون في المدينة لا يقبلونهم والكفار في مكة يعذبونهم فتفلك ابو جندل من قيوده فلحق بابي بصير ثم جعل المسلمون يتوافدون اليه من كل مكان حتى كثر عددهم واشتدت قوتهم فجعلوا لا تمر بهم قافلة تجارة لطريش قادمة من الشام الا قطعوا عليها الطريق واخذوا ما معها فلما كثر ذلك أرسل قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فقل يا محمد كف عنا أصحابك قال هؤلاء ليسوا أصحابي ثم منعثوهم أن يكونوا أصحابي هؤلاء ليسوا أصحابي فقالت له قريش إذا نأذن لك أن تمسكهم عندك خلصنا منهم فأدن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بل فرح بذلك ثم أرسل كتابا إلى أبي بصير يدعوهم إلى القدوم إليهم في المدينة فلما وصل الكتاب إليهم فرفوا واستكشرو أما أبو بصير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 عندهم قافرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد فطوب والله لأبي بصير من يثبث اليوم مثل تباة شاب أسعده الله بطاعته وحفظه برعايته وتولاه بعنايته همه في الجد والصنف وبدله في الصراك والقرب فلو رأيت بكاءه في الخلوات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 يا من ملت منك الشهوات وتتابعت الزلاة وعظمت السيئات أي أما أنا لك أن تتوب وتترك الذنوب وتأوب وربك ينظر إليك ويرقب ويسقط ويقضب والملائكة تسجل وتكتب وتحصي وتحجز وأنت ساجر في غفلاتك لاهن عن يوم مماتك أفلا تصبر على فراق لزة لراحة عظيمة وجنات كريمة فتعب قليلاً حتى ترتاح طويلة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنقذهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ومهما اشتد البلاء فهو قريب ما دام أن الجنة هي الجزاء يستشعر العرب وقت بلائه أن الله قريب مجيب يسمع النافه ويجيب دعواته يعظم له أجره ويضع عنه وذرة والله لا يضيع أجر المحسنين. من تحضر على مفارقة الشهوات وغض بصره عن المحرمات وحفظ سمعه عن الأغنيات وعق طرجه عن الفواحش والآتام وحفظ يده ورجله عن مواقعة الحرام بل من حاسب نفسه فيما نظرت إليه عيناه أو سمعته أذناه أو متت إليه رجلاه أو لمسته يدا من كان يعلم أن الله للعباد بالمرصاد يناقشهم الحساب يراقب النظرات واللحظات والكلمات والهمسات يحاسبهم على متاغين الزر ويراهم في البل والبحر من كان هذا حاله خفت القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن مطلبه ومآبه وليبشر بالنعيم المقيم بجوار الحليم الكريم الذي يهون معه كل عذاب وبلاء في السنة العاشرة من الهجرة خرج مسلمه الكذاب في اليمامة من جزيرة العرب ادعى النبوة وانه رسول انزل عليه قرآن ومن قرآنه انه كان يقول يدعي انه قرآن كان يقول مسيلمة والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والقابسات خبزة والساردات فردة واللقمات لقمة ويهدي هديانا يسميه قرآنا فاستخف قومه فآقاعوه فتبعه سفهاء رعاء حتى صار له جند وأتباع فاغتر بقوته واستطال بسطوته فأرسل كتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كتابه من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله. السلام عليك. اما بعد فاني قد اشركت في النبوة في معك. وان لنا نصف الارض. ولقريش نصف الارض. ولكن قريشا قوم يظلمون. فاذا جاءك كتاب هذا تقسم الارض بيني وبينك نتخين. فلما قرئ الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام عجب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 من يحمل أبكر عمر أثمان علي طلحة الزبير أتاد فابتدر من بينهم حبيب بن زين شاف ما أثرت عن خدمة الدين شهوة ولا شغل عن ربه بلدة امتلأ قلبه تصديقا وإيمانا وقطع الليل تسبيحا وقرانا أخذ الكتاب من يد النبي الأوال ثم مضى به من ساعته من المدينة إلى اليمامة فسار أكثر من ألف كيل حتى وصل إلى مسيرمة دخل حبيب على مسيرمة الكذاب تناوله الكتاب نظر مسيلمة في الكتاب فغضب وأثبَد وأرعد ثم جمع قومه حوله وأوقف حبيب ابن زيد بين يديه وسأله ممن هذا الكتاب قال حبيب هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسيلمة أشهد أن محمد رسول الله قال حبيب نعم أشهد أن محمد رسول الله قال مسيلمة وتشهد أني رسول الله تنظر إليه حبيب استهزئا ثم قال إن في أذني صمما فلا أسمع ما تقول يعني أنت يا مسيلمة أقل وأحقر من أن يسمع كلامك أطفل مسيلمة غبي ظن أن سعلا ما سمع الكلام أعاد عليه قال تشهد أن محمد رسول الله قال نعم أشهد أن محمد رسول الله قال طيب وتشهد أني رسول الله قال إني لا أسمع شيئا علم مسيلمة أن المسألة فيها سر فأشار إلى جناده فأقبل بسكينه وجعل يطعن بها حبيب بن زيد طعناه وهو يظن أن هذا الشاب بين يديه لا يزال غلاما يكفي طعنه أو طعنتان فيرجع إلى ما يريد مسيلمة. لما بدأت الدماء تسيل من أنحاء جسده قال مسيلمة أشهد أن محمد رسول الله قال نعم. قال وأشهدني رسول الله قال إن في أذني صمما فلا أسمع ما تقول. عندها غضب مسيلمة وأمر الجنود أن حبيب بن زيد الشاب. ثم أمر السيّاس ومد رسانه وجعل. يقطع لسانه حتى قطع لساني بالذات، ثم أوقفوه بيني للمسيلمة الفاجه والدماء المسيلمة من هذا الطاهر، ثم صاحبه مسيلمة قال تشهد أني رأنا أن محمد الرسول الله قال نعم أشهد أن محمد الرسول الله قالوا تشهد أن رسول الله فأشار برأسه في المرة الأولى قال نعم قال ثم قال له وتشهد أني رسول الله فأشار برأسه لا فأشار برأسه لا عندها غضب مسيلما غضبا شديدا وأمر سيافه أن يقطع فقطع يده ثم قطع يده الثانية ثم قطع رجله، ثم وقع على الأرض ولا زال يقطعونه أشلاءا وهو يئن على الأرض ودماؤه كثير ولحمه يتساقط وهو ينتفض لشدة الألم حتى ما نعم ما قطع لسانه ومزق جسده وكسرت عظامه في سبيل رضا الرب جل جلاله حتى إذا أوقف بين يدي الله يوم القيامة سأله له ربه قال له يا عبدي لم أقطع لشانه وجدع أنفك وبترت يده وثفت دمك قال في رضاك يا رب العالمين وما للجرح إذا أرضاكم وألموا نعم من أجلكم يا رب تنقلب الآلام إلى غرام والأنات إلى لذات، والبكاء إلى حدا والدماء إلى مسك وفيحا ولئن عذبت يا رب في الأرض تبيض وجهي يوم العرض عندها نفرح ربّه بلقاءه.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 ما أحسن والله أيها الإخوة والأخوات تلك المحاضرة ما أحسنها عندما يسعها من ربه جل جلاله من ملك الدنيا والآخرة إن أطحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاتها ولهم لا يدعون سلام قولا من رب الرحيم نعم والله هو رب الرحيم حياة القلوب في محبته وأنش النفوس في معرفته وراحة الأبدان في طاعته ولدة الأرواح في خدمته وكمال الألثني بالثناء عليه وذكره وعزها بالتعبد له وشكره فأهل ذكره هم أهل مجالسته وأهل قاعته هم أهل كرامته أما أهل معرفته فلم يقنقهم الرحمته إن تابوا فهو حبيبهم وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بأنواع المصائب ليغفر لهم المعائب وبعض الناس تشتاق نفسه الى الهداية ولكن يمنعه الكبر من اتباع شعائر الدين نعم يتكبر عن تقصير ثوبه فوق الكعبين وإعفاء لحيته ومخالفة المشركين، فجمال مظهره اهم عنده من طاعة ربه وبعض النساء كذلك لا تزال تتساهل بامر الحجاب حرصا على تكميل زينتها وحسن بذتها او تعطي ربها من اتحاج بها او صديق لباتها وإذا نصحت استكبرت وطغت ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال جرة من كبر فكيف بالله عليكم إذا كان هذا الكبر مانعا من دخول الجنة جبله ابن الأيهم كان ملكا من الملوك غسام دخل إلى قلب الإيمان فأرسل إلى عمر بن الخطاة يستأذنه في القدوم إليه في المدينة والدخول في الإسلام سر عمر والمسلمون بذلك سرورا عظيما وأرسل إليه عمر أن يقدم إلينا ولك ما لنا وعليك ما علينا أقبل جبلته في خمسمائة فارس من قومه فلما دنا من المدينة لبس ثيابا منسوجة بالذهب ووضع على رأته ساجا مرصعا بالجوهر وألبس جنوده ثيابا فاخرة ثم دخل المدينة فلم يبق أحد إلا خرج ينظر إليه حتى النساء والصبيان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 ومضى إلى عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين هذا الرجل ضرب وجهي حتى هشم أنفي فدعاه عمر قال تعالى يا جبلة فلما أقبل إليه قال لما ضربت وجه أخيك حتى هشمت أنفا قال إنه وطي آيزاري ولولا حرمة البيت لضربت عنقه قال عمر أما الآن وقد أقدر فإما أن ترضيه وإلا اقتص منك ولطمت على وجهك قال جبلة عجبا يقتص مني وأنا ملك وهو سوقه قال نعم إن الإسلام قد سوى بينك وبينه يا جبل فما تفضله بشيء إلا بالتقوى قال جبلة إذا أترصر أعود إلى النصرانية قال عمر إن ترصر ضرب نعنوك من بدل جينه فاقفلوه فلما أسلط في يده قال يا أمير المؤمنين أخرني إلى غد قال لك ذلك فلما كان الليل ركب, بغلة ركب جبله على بغلته وأركب أصحابه معه ثم هرب من مكة ثم ذهب إلى القطفة المثينية وتمصل فلما مضى عليه زمان هناك ذهبت إلى الذات وبقيت الحسرات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 سليب الشام أذنى معيشة أجالف قومي ذاهب السمع والبطر ثم لازال على نصرانيتي حتى مات على الكفر لأنه تكبر عن الدلة لشرع رب العالمين كمن أراد السعادة الأدبية فيلزم عتبة العبودية وليكن أكثر لربه تواضعا وذلا يسجد بين يديه وينتقرب إليه مستجيبا لأمره منتهيا عن نهيه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا جعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وأحيانا يرغب المرء في الهداية ويستقيم عليها زمانا ثم يغرى بمتع المتع الدنيا اما بجاه او وضيفة او مال او صداقة او منصب فيترك دينه لاجلها واحيانا يلتك عليه اقران يزينون له الشهوات يدعونه الى الملذات، فيشاركهم منكرهم، ويذكت عن معصيتهم فينتقل من عز الطاعة الى ذل المعصية فيرتد على عقبيه بعد اذها الله وبالصحيحين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 علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال اللهم اجعله آية دحم عليه فلم يلبث فلما مات انقطعت عنه اللذات وبقيت الحشرات وعظمت السيئات فلما مات حطروا له فدفنوه فلما اصبحوا مروا بقبرك فاذا الارض قد نبتته فوقها وإذا جثاثهم إلقاء على التراب فعجبوا كيف أخرج من قبره فقال بعضهم لبعض هذا من فعل محمد و ثم عادوا وحفروا له و ثم في فلما أصبحوا مروا بقبره في الأرض قد لاこضته فوقها قالوا حجبا من أخرجه ثم قالوا هذا من فعل محمد و ثم عادوا وحفروا و حفروا و اعمقوا أكثر ما استطاعوا فلما أصبحوا فإذا الأرض قد لا فوقها فقالوا هذا والله ليس نمسع للبشر فترثوه منبوذا على الأرض تمر به الكلاب فتبتح رجليها فوقه وتبول على وجهه والسعالب تنهت من لحنه والغربان تأكل من جسده ذله له في الدنيا قبل الآخرة نعود بالله من الضلال بعد الهدى ومن النار من يستقيم زمانا على طاعة ويأنت برض الأرض والسماوات يتلذذ بمناجاته ويحلي قلبه بمحبتك لكنه يرى أهل المعاصي الشهوات يذنون يشربون خمرا يقعون في المحرمات فيشتاق أن يجرب عيشهم وأن يتمتع متعهم، يظن أنهم سعداء فلا يلبس أن يتبين له الفرد والبلاء ذكر ابن الجوزي في كتابه المنصدر أن المسلمين غزوا حثما من حصون الروم كان حصنا منيعا حاصروه وأطالوا الحصار وتمنع عليهم أثناء الحصار. أطلت امرأة جميلة من نساء الروم على المسلمين فرآها رجل اسمه ابن عبد الرحيم رآها ووقع حبها في قلبه فأرسل إليها رسالة قال كيف السبيل إليتي فأرسلت إليه قالت أنت تنصر ثم تصعد إلي؟ فتنصر ثم صعد إليها فلما صعد إليها وقفته المسلمون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 اغري بفتنة النساء فاشرك برب الارض والسماء وقد يغرى المرء بالمال فيغفر بالكريم المتعاج وانظر الى الاعشى بن قيف الاعشى بن قيف كان شيخا كبيرا شاعرا خرج من اليمامة منك يريد النبي عليه الصلاة والسلام راغبا في دخول الإسلام مضى على راحلته مشتاقا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام بل كان من شوقه يسير على راحلته وهو يردد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألم تغسم بعيناك ليلة أرمجا وبتتما بات السليم متههدا ألا أيها السائل أين يممت فإن لها في أرض يضرب موعدا وعليت لا آوي لها من كلالة ولا من حتى تلاقي محمدا نبي يرى ما لا يرى الناس أمره أغار لعمري في البناد وأنجد أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حيث أوصى وأرشد إذا أنت لم ترحل بزاد من ولا قيت بعد الموت من قد وذا ندمت على أن لا ألا ألا تكون كمثله فتركز للأمر الذي كان أرصدا وكان ينشد الأشعار الكثير في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقطع الفيافية والكثار يحمله الشوق والغرام للقاء النبي عليه السلام ضائما في الإسلام ونبلع عبادة العصنا. فلما كان قريبا من المدينة اعترضه بعض المشركين قالوا له من أنت قال أنا الأعشى بن طيب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 دينك ودين أبائك خير لك ابقى على دينك عمرك 90 سنة دينك ودين أبائك خير لك قال بل دينه خير وأقوى ماذا نعبد؟ نعبد أطنان في جارة. دينه خير وأقوى اترك ناقتي قالوا له يا عشى قال نعم قالوا أن محمدا يحرم الزنا أي أنت إذا أسلم ما تستطيع أن تسلم ما تستطيع تبقى على دينك قال أنا رجل كبير وليس لي في النساء حقا قالوا والله مشكلة قالوا له يا أعشى قال نعم قالوا إن محمدان يحرم الخمر. أنت إذا أسلمت ما تستطيع أن تشرب خمر أحسن إبقى على دينك واشرب كما تريد قال أصلاً الخمر مدلة للرجل مذهبة للعقل وأنا ما أشرب خمر قالوا مشكلة قال ماذا نفعل نظر بعض من بعض قالوا وغروه بالمال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكبر ابن آدم وقلبه شاب على حب فصتين طول الأمل يعني طول العمر وكثرة المال قالوا له يا عشر قال نعم قالوا أرأيتين أعطيناك مئة من الإبل على أن تبقى على دينك وترجع إلى قولك ها ما رأيك مئة من الإبل يا جماعة سبرة عظيمة مئة من الإبل تعتبر ثروة عظيمة حتى في زماننا قد يباع البعير بألف من أولفين وقمتمية فيصبح عندك أكثر من مئة وخمتين ألف أو مئتين ألف يعني تعتبر ثروة عظيمة قالت تعطوني مئة من الإبل قالوا نعم قال تجمعونها الآن قالوا نعم قال تجمعوها فجلس هذا الشيخ الكبير فقد انحنا ظهره ورق عظمه واقتربت منيته ينظر إلى الإبل المال يجمع بين يديه حتى إذا جمعوها بين يديه استاقها أمامه تسير أمامه كأنها تسير يجري بين يديه حتى إذا كاد أن يبلغ ديار قومه تعثرت له ناقته فسقط منها على رقبته ومات خسر الدنيا والآخرة ذلك بأنهم مستحبت الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وتمعهم وأبطارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاترون وأحيانا يكون المرء على الهداية ويشتاف إليها لكن يفيد به أفحار يشتونه عنها وإذا أردت أن تتيفطن بعاقبة مخالطة الفساق وأهل الفساد. انظر إلى عبيد الله بن جحش كان مجالسا للنبي عليه الصلاة والسلام بل كان مما أُوذي في دينه وضيق عليه في مكة فهاجر مع المسلمين إلى الحبشة فرت أهله وبلده وماله وبيته سبيل الله كانت معه زوجته أم حبيبة كثرت مخالطته للنصارة وابتعد عن المسلمين فما زال حاله يترجى حتى أصبح يوما فقال لزوجته أم حبيبة قال يا أم حبيبة قالت ما تريد قال إني نظرت في الأديان فرأيت دين النصرانية خير الأديان وإني سوف أنصر قالت أعوذ بالله كيف تترك دينك الحق الذي أنت عليه قال بن النصرانية خير منه ثم تنصر عياذا بالله وكفر بربه وعلق الصليب على صدره وأكب على القمر يشربها ويقال النصر حساما أسأل الله التبات على ديني حتى الممات ولعظيم أثر الصحبة في التبات أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بلزوم الصالحين والصالحات وحذرهم من حال غيرهم فقال الله تعالى وَاسْلُ مَا أُنُحْيَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نستكا مع الذين يجعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد دينة الحياة الدنيا ولا تطع من لا قلبه عن ذكرنا واستبع هواه وكان أمره فرطا كل من خارط أمثال أولئك الفسار يخشى عليه أن يكتبع طريقه وممن يزيد المر صلابة في دينه وثباثا عليه أن يحمل هم الدين أن يصبح مؤثرا في العصاص لا متأثرا به نعم ينصح هذا يعظ ذات يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله بالشريط النافع الكتاب المؤثر النصيحة الصادقة ليزداد إيمانا مع إيمانه وقوة في استقامته وانظر إلى الجبال الراحيان والفطف ثابتان انظر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 حتى جاءه ابو بكر قال يا رسول الله نحن الآن عددنا كثير ثمانية وثلاثون رجلا لما نجهر بالدعوة إلى الناس قال رسول الله عليه وسلم يا ابو بكر نحن قليل فعلح عليها ابو بكر حتى رضي النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج ثمانية وثلاثون رجلا خرجوا إلى جهة الحرم هذا وقف عند الكعبة هذا عند بئر الزمزم هذا عند مقام إبراهيم بدأوا يجهرون بالدين أول جاعية جهر بالدين وخطيب قام الإسلام أبو بكر أقبلت عليه قريش هذا يضربه بيعصى وذاك يزبعه على الأرض وهذا يعلوه بالنعم وهذا يحاول يطعنه بخنجر حتى وقع على الأرض وتمزق لحم وجهه وسحل شميله الدماء أقبل عليه عثبة المربيعة وجعل يكفز على بطنه لقسله حتى أقبل عليه قومه وحملوه رضي الله عنه إلى بيته حملوه إلى بيته ولا يعحلوا شيئا وضعوه على الفراش جعلت أمه تبكي عند رأسه وتنزع اللحمة المجتمع وتمسح الدماء وهو لا يعقل شيئا والدماء قد غطت ثيابه فلما كان في آخر النهار أتاق التفت يمينا ثم التفت يشارا ثم كان أول كلمة طارها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوه عجبه تسأل عنه هو الذي فعل بك ما فعل كان أبوه كافرا قالت أم تسأل عنه ثم خرج أبو قالت أم يا بني كل قعامنا واشرف شرابا قال والله لا آده طعاما ولا أشرف شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني فقالت أم ما أجري عن رسول الله قال اذهبي إلى أم جميل واسأليها عنه ذهبت أم أبي بكر إلى أم جميل منذ الخطاب كانت مسلمة تكسم إسلامها قالت يا أم جميل هذا أبو بكر يسأل عن صاحبه قالت أم جميل والله ما أجري عن صاحب وحاطت أم جميل قالت ما أدرى عن محمد لكن إن شئت جئت معك إليه فأخبرت إنا أبي بكر فلما رآته قالت والله إن قوما فعلوا بك ذلك أبا بكر لظلمه قال يا أم جميل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذه أمك تسمع أم أبي بكر كانت كافرة قال ليس منها بعث قالت وشام وصالح قال أي قالت في قالت في بيت أبي الأرقم قالت أم كل الآن أشرب قال والله لا آكل ولا أشرب حتى رأيتني فلما أظلم الليل استكاه على أم جميل وعلى أمه حتى أتى به النبي أبي الأرقم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رق له رقة شديدة وأقبل إليه ضمه أبو بكر يقول يا رسول الله ليس في بأس إلا ما أصاب الفاجر من وجهه ثم جلس أبو بكر لكن انظر إلى الرجل الذي يحمل الحمل يعيش قضية أول ما جلس إلتف قال يا رسول الله هذه أمي برة لولدها مصلحة إلى زوجها وأنت رجل مبارك فجعل الله أن يهديها إلى الإسلام ثم مدعها ثم ادعوها يا رسول الله فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلمت رضي الله تعالى عنها بفعل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى علي بكر هذه وسائل من وسائل الثبات وقد بقي معي أيضا مجموعة من وسائل الثبات وما يتعلق بحرب صاحب الفضل لكني أرى أن وقت المحاضرة في قد عن ذلك فأسأل الله تعالى لي ولكم توفيق واشهدات وأسأل الله تعالى نزية يجزي الإخوة الكرام في جائزة دبي الدولية في القرآن الكريم أسأل الله تعالى نزيةهم يجزيهم خير الجزاء على حرصهم على إقامة هذه الجائزة وهم في الحقيقة صنعنا عنهم خير من قبل أن نأتي فلما دعونا إليها كأنما والله أشكرنا بأحب ما نحب في الدنيا حرصا على لقاء إقواننا وعلى المشاركة معهم في ذلك ولو بأقل القليل فأسأل الله تعالى أن لا يحلم الإخوة الكرام القائمين على هذه الجائزة خير الجزاء وأسأل الله تعالى أيضا أن لا يحرم من قام عليها من كبار الناس أو صغارهم أن لا يحرمه. الله تعالى من الأجر والتواب ولا لا أنتم أيضاً على حضوركم والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد